والذين اذا اصابهم البغيو هم ينتصرونه ابراهيم ها المحتوى كسر كات مهدوى كسر كات ام كسر جنب هاشدر قصفه دوشنا اذ من رجع كاماتي بحشر ابراهيم بودا و هو هازال كريم يشتوا اذا اصابهم البغيو يعني او مروبت واختي اصابهم البغيو يعني اصابهم غومو هناك مروبك ظالم زومال الكات و حرابيه ويأتي بكه اهوهي نوع الذين إذا أصابهم البغي، البغي الظلمون يعني هناك ظلمات وحرابية هناك مشرك بين الشريواء وشريواء هناك مشرك بين بيز هم ينتصرونه يعني او بان ونيها حقيقوا الوين في ظالم ينتصرون على انفسهم هركي هيكاتي للبيان برساله الله عليه والسلام بتقي رسول الله بتقيك هات دعوه ومتمن من ظلم دمه انه بتقي اسم مال دمه الله عليه بي بي الله فقاتله يعني بنس عواصم ودي شرعيك الكذب وده ما يعني هذي زملته كذب ومالته كذب وتبجي اسمه لا خنده ده من السنة ده بس ده قال فإن قتلني يا رسول الله بهك بيجس كشتم بتفأن تشهدون بده وإن قتلته بده بهك منعه كشت رسول الله قال هو في النار يوم بنس علاه عواصم بده بيشتى جهنم بعنا ده في إكل يا، أبى إت وا كسب أبى بحشته، بقى كإيه ظلم ليكر وخرابي ليكر رب عمير ريح يداي ومت حدوات كات كات كان هم ينتصرونه، يعني راد بن وي حق خول بيمروا ظالم شرحت كم والقرن. هبا هنداك مفسر الله رحمة تاخذ اللي بيت يقول يا بحسي مشركه، يعني كمشركه تنتعدوي ليكر ظلم ليكر دفاع الخطة وجهاد جالك. چونکه البغغ يعني از غلمو و هنده عامه اف آیتا عامه بو هر مروبه که ظالم هبید و آیت ایش هر هو معنوه بو تده دیار کرن که عامه بز بو که بو هم ظالمه که نیا یعنی بو هم ظالمه که هو باش نیا تو چه لبگید تو حقه خولیوالگیدیم ظلم زاني تو و هم رو به ظالم زانی او مروبه ظالم اوه مروف زاني هذا كمروفي عفوكير ومروف حاجة خلي بالناقة تبع دي خرافة تربية بترزون مايكات هن جابوش أو مروف كليبكات جابوش أو مروف حاجة خلي بالقدر تبع وجابوش أو مروف كدة كدة محكمي ولا الحاكمي ونيا ما دم مروره که آهله چنیه، آله هندیه، تو زانی تو عفو که دی خراب تربیت. یهای مروره که ونیا یا خود بچی که کی دار، ونیا خود سواره که داید، دعم کاریارش شکر ویکی خرابه. ونیا آباد جورایی که ودیو سینیه و کدای، آباد جلک کسولیت کدای. و هندی فی عفو که خراب تربی سر خرابی آخو، بر هندی یا هوی باش و بوتی فی مرورهای تو چیلی بکی. تو عقب بکی بدی بوبا شیوا ویا خاطره تو عقب بکی بدی تو حکقولی وارد میکرد و بجاست عفوناکه بوده جرگو دیوال اکیدیش نگرید. چون تو زانی اف مرفه ابد دو وی بر دوامه سر خرابیه. برند واقع کسانه درست مرف شدید کرد. درست مرف حکقولی وارد تبرد و علماه وی نوع ظالمت هو یا باشتر ابد مرف حکقولی وارد تبرد. و حاکمی از دعوای حکقولی کم و عفو نکرد. بو چونکی افدا کرده، چنین کرد. دفعه خرابی نبیند، دفعه ظلم نبیند، دفعه اندیش نبیند. دنیا تعدای او ظلمی رخ کنند کنند خوب. اف آیه تو بری و اونو که پشت وجد هم. و ایدام غضب او هم یا خیرونه. و لیعف و عفو کرد؟ یا باشتر؟ اما می‌رفت عالم عفو کرد؟ یا باشتر؟ اما حکمی ول نجیب بس بی حالتای. وقت مرور و کیفیت خرابه و تعافی کی دیهش تو زرماخو زودتر کرد و بعد دوام می‌سان زرماخو. به حالت شریعتیه گوییم تو حکم اله و انگرابه و نیت داد. چنین کرد. هم اوج بوم وی باشه، بزلمه کی باشه، دوکتور بیب کرد و هم بوی مجتمعیج باشه، ویجی باشه، اوج دوته داد. داریم نبینش می‌کنیم. داریم نبین و نیف مرور و زاد جا کدی زمانیکی دیش نکرد و خرابی و تعادل کلیکی دیش نهی تکرار. برند را بر عین مدت واکرند.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 هكا تو بزنی و نیا ویا یه پیشمانه و یه پیشمان بی و یه دیاره و نیا کاف مروره یه عاجزه و یه جالکه دل و یه تنگه کاف خلات یاکی و یه برداوم نیا شونیا به چه افنده اینکی او باشتر او عفو کی و آن تغفو اقربونی تحویه تغفو کی؟ آو چتره؟ آو باشتره؟ آو نیزی چتره بو تحویه درجه تماصره که تغفو الچه الحاک خودی بارگیریه باد بس مروبه که یه ظالمه و یه خرابه و یه چند جا رو ظلم و خرابیه و تعدایه القرکید کرد ونیا تو زانی تو بی عفو کهی ده خرابتر بید و ده بردوام بید هنگی یا اولا و یا باشتر او هم وانو عظالمانه و وانو عمرو بهت خراب تو چه یه بکی؟ هم یه انتصیرونه به حقه خولی ورگیدیه با اویش بخاطران ده ده عفو مجتمعه بهت پاراسند چونگی چی گفه آف مربوده بنا معزنت بی جایی، وایو دی بی جایی رای به بنو دز زلما و تعدای و خرابی اخل کیو با، فهم دیاباش اوا هنگی کس که هو بید کز زالم بتو، وسر زلما برداوام بتو، و تعدای خلکیب کتو، و بچوشت که نه تعرق بدن، هنگی دیاباش اوا آف مربود نه تعرفکرد، اما مربود نیه حکم او ریکا کا قانونی و شرعي، بی بی کسی ولقت به، چه و نیه شرعي مه بید، چه حاکم که دیه بشتلالي فاكسناه و خل يا بدر قتبه وجزاء سيئة سيئة مثلها بيشتير رب العالمين رجداي رجدا ما إيمان داره شو إنك منو فكيا بجد اللي مرة حدنا بدي له صورة قبيبة كان بدي له في مر وزير عالم واللي بعد ربع مين رج ما نجد يلبه هدش نجد إلا هم غبي تبي تشبكان تبي عفوكان نا رج كداش كوتشبكان قام طولت خوش مر وزير عالم ذاكين هو الزادم والجريم بس يجوا يقولي أبدي وجزاء وسيئة. الشيار بأي أو كسر تشيء طولت كل كي وقت كي الملوظ ظالم وجزاء سيئة, سيئة مثلها. كان ظلم تهاوت يا هند حاكي خود الظالمي والجيران لا بتشل كي. لا بتعذير كي. رب العالمين اولي اذن إذن داء دارا كجهاد الجال كافر كافر أب كان. أبدي الذين وَقَاتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا بِشَرِّ وَكَنّ وَجِهَادِ الْقِتَالِ وَكَسَبَ كَنَ بَيْنَنَا بس من شنه كان شير بنت عدوينه إِذْ لَمْ يَجْرِ عَلَيْكُمُ الْجَزَاءُ سيئة, سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا يعني جزاء خرابية أو كسي خرابية كي ديال او أو كسي ظلمان بناحیه خرابی و زناب تنه لبگی نا بیچلر لبگی نا بی زیاتر لبگی. چونکه اغلب جرّ خالق چت کرد وقتی ایکی زلّم میکرد منفته تعذیت مظلوم تعذیل کرد که در جرّ قوی الزّالم ایکه دوام. و اندواعت بودی فضل بن عیاض رحمت خدا لبید نه ولی ایکی آخه نکویه که فضل بن عياض آد بیشتر رو بکی بیشتر آکام ایکی زلّم تاکر بشه تو عفو که بجد حقتوا هذ ناشئة نفسا خو تقولي والله أصلا ناشئة إلا طولة خلها كم إذا كنت تحسن الانتصار لنفسك فانتقم منه حقتوا زاني طولة بهند ظلمية بكاي وتقولوا درستا شريعات رك وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني جزاء خرابية أو قبائلية أو ونيا أو ظلم اول من کردم توی آیا حتما ونیا از ما خود اول گرم می با؟ ونیا او توی آیش به بیت آیه بیت ایشان دند. چطوری از ایشان دیما؟ جا چه ایشان نکه یا گیانی بیت ایشان نکه آچه بید یا معنایی بید؟ ونیا او بود بنا من. آیش توی آیه پس لب بید. به بیت ایشان دند. وایش توی آیا ونیا تام کداتالیاتا وی زمی اول وی کری. بس وقتی توی تو توبزانی کده چند طول طوله بکن؟ نه بی زیاتش جدگی. نه بی زیاتل. تو ونیا تغییر هكذا هنگیده تو بیاید، میتونی دست بکنی زممه کی، میتونی دست بکنی خرابی کی، و جزاء سیئات سیئات میفلو. پس دیگه چی میگوییش؟ فضای کره‌ی آبی رحمت خدا را بیوداعی ملوش، میگوییش، میگوییش که تو عفو کی عوضش درآمد؟ میگوییش زرو چه فکر اذنا و نیا دلیته و سر ونیا توی پیام جینی. اما وقتی هکت هزاران دیار بیت کوتود طولت خود بکی و دیتودشین نویی، بچه سان بین خواتنهای تو هر هزارات که ونیا خودش تو فیلانه دانیشتو طولت خود بکی. دکنگی ونیا جمعیم روی دوای قصابیش می‌آو ویگوییم من امظلم دایش قصاب او بیش می‌بین. دکنگی جمعیم روی ونیا بخسالم دایش بخسکده دم. که آپینالم دایکه آپینلم ونیا هر چیکه کاچل میکریم. تو هر دبکودشگی، هر سر و هزار. اما وقتی هکت عفو شو هفزنا متنم؟ ونيه دليتا مرتاحة رب العالمين دليتا شليكت د دليتا فراكت ونيه ورب العالمين عزيزي شكت هرب كفيعن برب جيسال الله وعليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفوا إلا عزما شو كن لاري ما لاري هندا خالكي هو يا كتك عفو كري يعني تشكل خكر آه ده هو زليل كر نيو ده بجنا مروي ونيه تمر بيك تشافوني تمر فيك ترسنوتي تمر فيك جاباني أباغناه بيجا. آه وبيعم بس على الله وسامجد ما زاد الله عبدا بعفوا إلا عززا. جيت هرك ساكي هر عبدك أيك عفوك إلا رب العالمين دوي كسي وعبدي أو عالم عفوك إلا دشريكك يا عزيزك. ني أبى سحقنا مايا وديتنا مايا يا كيم ويا خلاة أمسحكين أباغ مثلا هما هم عزات وسرت أفتن وواني مازني بوهيكس بوهيكسي أو عالم عفوكك. بعد فضایی کره‌یابی و تاکتوبن‌وی و تعف و کربیدتون، نفس نکار جله کج کی، جله کخوش کی و دلک مرتاح دنبی، و تاکانات و ده هر سر و هزربی، یعنی مدت ده خمادی کی، جراش تو درستی نشی عدالت اذی مسایل بی، ایلاید چکی، ایلاید ظلم می‌داشته، و نیم بلکه می‌هاقاله هایی، و نیم دید جویندده تی و دکسان بشه. یه دیش دیجوابیده تا وابزدی چلیکاتیش، بندش بيعن بقش بيجي سال الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما جوينو بيجي ده بيجي فين ودنيا يقولوا قصاب بيجن يكلوا بيجي ده أو أخف ندبوتي همو قنحه كبو بويا بوياي عولي داس بيكلوا أبي عولي داس بيكلوا وقصاب برادر يا خبر يا خو هو يدي جابوا يدافع بيجي قنحه مو بوياي عولي داس بيكلوا ما لم يعتدي المظلومه مالم به ام برس حواسن به دندی اوه مروه مظلوم چه نگیری قاعده نگیری چون کی ای غیونیت بشته تو غونیا خاص بشته کاری ییلی بشته کار پر کاری نه و چه مظلوم چلیه تادوی تنو فاطمه خدا تر قاعده براندش به ام برس علیه و سلام اف هر دکانه و نیا گونه همو بو هندی اوه دوی چه نگد قاعده نگد طبعا افش اوی جوین اجدنه گدو منی اینگی شریعت ریک یادآوری که تو چه کدی تو جواب جویند ویب داره و قصد ویت کرده داره، اندی آخه فناکت راض بن و حق بن، اما گل گشت درویه و گل گشت بختانیه و گل گشت او قصد پیس و لعنت و غضب و آواشتنه، آن شریعت ریک نداره. دو نبی جنونیه شریعت ریک یادآوری و جزء وسیعات وسیعات مثلها، يعني آن قصت عدایت است. تبلویتالی بکرد شریعت را که دو توجهش لکهای تبلویی داده. منیا دستالی بکد دستویی داده. منیا سریتش کرد منیا دچناه لی حاکمی. آو برین آو بن آوات حساس دادهایت. آو اگه تن درس شریعتی دو توجهش لکهای آو حساس سطح منیا اسرایی دهه تمش کندن آو هوادش دننه. همون ای کجین دننه مروری منیا بختانی مروری کرد منیا قطعا منیا تزین آگری منیا باوی تزین آگری منیا دوکت تزین آگری منیا خوشکتر نو آباد چنان بد آبادش چند کم، آبیش زورمیت و خرابیت. اما وی حال داده دچارهای کم، و نیا دیم لی بگرم و نیا ود کم به ملالي که به ملالي حاكمین، و نیا یک بیشتر است نشان ملی بگرم دچار عزیزگی میشه. ملی حاكمین شرطاتی بوده دگرم، و مثلها. و چنان بد یک وني ايكي مولوما كي اجشم زينوه ايكي دقل ايكي مولوه كامتو كرمب فمن اعتدى عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدى عليكم اما مسألة زينوية, مسألة لواطية, مسألة که به جملاتشون قصاص که ونیا مادام وی زینه ادقل ایک مالا میکه ایش جم زینه ادقل ایک میکه ونیا آن مادام وی اف جوینه دامن ونیا ایش جم جوینه قوه دامن مادام وی بختانی میکه ایش جم بختانیه که بیکم اونا قصاص لیدانیه اونا شریعت چیه بودنن حقوقات بودنن حدی بودنن دی چیه لالی حاکمی حاکم دی چیکرد نیا حاکم دی حاکتای وی مروریال دیده بله و جزاء و سیئات و میثلها معنای آفایم یعنی عوکس خرابیت جالتکی تی بیا عقب باخو شدی بگه، بس عقب باخو، هندی ولگر تبه وي وی خرابی کری نبی زیاد ترکی. پیامبر الله عليه وسلم و سلم روزها کلای عایشه دبو، ملا و زینب ها تجور، بی اذن، و عصیبو گل. اینا گوته صلى الله عليه وسلم و سلم مته ابو بكر دید، عصی عایشه رضوی نحید ویت، و دیملا تقو دبودن، و دینا تو تسم بی اذن بدرک لیدام بی حمود شود جود وافع اخت نکه این عاشر از بین آخدل بید اصابی بود اینجا و پیامبر صحیح دی اینجا پیامبر صحیح میگه دونه کیفانتصری پیامبر میگه من ازنداد تشبکه دیفو عال خودم اینجا عاشر بجید بجید اینجا منش دست بیگر بج منش دخسری نگر میش آختن گویتنا زینب طبعا الله نه منیا یه حق بن نادروا وبختاني وشتوون لكوتي بيشت هتام من ديد ونیا طف الدبويد وحشق بو وناش يخو اي كلمة شو قد هفا بيعم بريسا الله واسم ازنا داي ونیا وريكا داي كو چب ومروف ونیا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون اكا الظلم التهاتك رن ونیا تو كي تو دفاع الخكاوة تو حقا خل ومروف الظالم والغتية باس چاند ويت يو هند بيد ناو بي چلب كي ناو بي سيئة مثلها فمن عفا، بس رب عمية جاركو دي بوتها بيتهاكتو عفو كي بشي تا بيتشت بيتو كي بيتو حاكة خولها والقريب بس عفو كر بيتها رأس جز طولة خولتها بناكم منتو عفو كريبو رب العالميني واصلاحا ما بينو خووي چراكت خوش كرابا او نخوشي واو دلمان ما بينو خدا نهلا أو تشويه ظلم منهاتي كرنت. يعني من, من, من تعافو كري ونيه ووارد ده شل بير، لا بيك بينه بس. حكبي ظالمي أو أوج أو بس ربعمي شد حك تويه ونيه تعافو كر. وتأه شل كريش كما بين خويس كبر وأصلاحه فأجره على الله. يبكي أجره ونا خيره ونا الله لربعمي. يعني كاسة صانة وخيره ونا عنده فأجره على الله. أجره ونا جل الجل بس رب العالمين زانيت يعني هكذا تعفو كي وتم بين أخوبي ونيان أخوشينه لي هندي أو شيء تلات تشبكي أو شيء تلات هندي تطولت خلية وقت عفو والي بورين وتو حكى من خوش ببي أذاك باش ترى والي عفو ألا تحبون أن يكثر الله لكم طبعاً بجد عالم عفوكن والي خوش بب ماك حسناء كان برام بري هندي هكذا بري أخوي بس رمضان عفوك كيير تخوش بيت ربعمين قلنا حتى ذي هم خوش بنيا وبجدهن دش ونيا أو وقته تعافد كي ونيا ربعمين دل فراق يدل خوشة كي, كي شو جارتوا هسبناك أي ونيا والناف شو شو دلارتوا هسبناك أي وقته في وقته وقته توأكي عافد كي تهود دل تو خوش بتو ده ربعمين ونيا خيرك وأجرك ما زنت رجع قيامته هم وبيته كم مروي قوجبت. إذا جاء فا وني الوازل ما بيت أول مروي أو تكرن. يعني وني الوا دينا بيت وبارا بيت أمر بدين خلكي. أبو ليوسر أكثر صحابات بعمر بسم الله وعيسى. رجع كدينك داب في مروي كي. وبارا داب مناف مروي كيب دين. وحتى هو النبي سبب. وعلى خانه ميسب. بس رب العالمين بجت يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجن مسمى فكتبوه. اجت قال إيمان دارع كهم جو. دین اجداف ای کی هت وقت ای کی بودی بخو بنویسند و دو شاهدش دانند. ویش عرف سنادت طبیعی کرد بود طمع وای کل واژه دکم استحب و سنادت. بوای کس عباد دینی دتفای کی و نیا او پارکا و دینا که بیتنی میسین و دو کس فکاش شده. دینا بو سر ورقاتی. اینو چه مال وی کسی؟ ای پاره دینا بی؟ اگه صحابه بیام بری بسام باهاش. چو کربی ها داره. درک لیدا کربی ها بودی کبابه تا بودی ولی کبابه see her neck ...every thing each day did not live. which اینا not liveiß. unaware perspective of each other. The Ahhhokit happens in broadcasting. and it says saying it is up to point. The people weren't or bad for buying. It then it was gonna live där. h supports I ENFT gonna live and actισna is appropriate. what about me. the reason you two now had I stand the way tierra and Bilder到 there has been والا نزد چوب سری من هوا نزد چوب سری من باندی می دانی تنها داره گفته یهای نشونیه از وعدهایی دم تابو از وعدهایی از جال کردایی دم تا برای کم و دروغی نیه گویی آن از وعدهایی خلات بدم یهای در وقتی بکام گویی برندیه گویی و تو صحابت بیامبل میروفتی عادی نی کدرو جالت بیتکردم آن وعده جالت بیدان میشینی وعده کاس لیب مم بق گویی این هم میروفتی عادی بلکی من ازاکرمو تبسط صحابت بیامبل گویی ولی مقاله کف قدرن یه شجارت گو ونيا لليمه او حد ميم شبكاين عم دروا وعداد قرص حبت بيان بريدين علي المصارات والسلام شتي ميش كاين شتيلي و, كا و جال. جال بي يقول يقول بي. بينا و نشان عندي الله ابو وقوتي هكتا اف افقار هبو او من دو افتاوتي بينه هكتا ناش كوتي من دو نتا ازب بان ان دو رب العالمين يقول فمن عفا واصلح فاجرهو على الله انا كتو يكي عفو كاي ونيا وطمو بينا حوبي حوش كافا بشتين احوش بي اجرهو بس رب العالمين ظانت ونيا يو بيتي يا يو بيح سيبا مو دو مو دو اجرهو على الله يعني اف اجره واف خيرات بيح سيبا فانيا مجيد دهن يون صاد أجره على الله <سؤال> يعني ابوك سانا بسرب العالمين <سؤال> خيره وشان يعني جلك ان الله <سؤال> لا يحب الظالمين <سؤال> يا رب العالمين شو جالك كيف وكسنيت ابي ظلميتك يعني جاني اوكس الظلم موجود في كيف ظالم العالمين هي ولا من انتصر بعد ظلمه؟ يعني هرك سكى ويمرو في فكنا فبيظلم با يعني بعد ظلم الضالم له يعني هرك سكى رابو شو ونعملوا في ظلم تكر هنا تا حك يخلو يمر في ظلم ما عليهم من سبيل ربع من يجوتين أفاك سنة شو بنعسانية من سبيل يعني من حرجان من إثمن يعني تشو جناح سرقي كسينية أبجد حقيقة كل مرور ظالم والذقته تشو جناح الدنيا ما دام حقيقة هند ليلة وليدة يمنية أو ظلمان بيوتي كنزيات كل ليلة نجتيا إنما سبيله با جناح سرقي يعني إنما الحرج والإثم وكيف جناح كاره دفاع مسلون دا على الذين يظلمون الناس أو الظلمات كانوا تعدات كانوا خرابيات كان, كان, كان أوجنا أو يدقونا حقاراً وأبر بالعالمي كرب وافذ به ويبلغون في الأرض يعني البغي هو تجاوز الحد بغي يعني أواته واحد واسن ورب العالمين وتدانيته بارببي يعني الظلمات خالكيد كان بغير الحق بحق يعني تعديات وخرابيات جال خالكيد كان, كان. واختقوتي يبلغون في الأرض البغی همو قومت چی seeing ظلم و خرابی و Lucar ما ظلم حقی که هاиг؟ نیه زلما حقی و نیه افزاoras بڑی بیشنی صفه کاشفه صفه کاشفه ج Mond choses یعنی دیارت که بغی همو قومت چی و بی غیر چیのは بی غیر حقه یعنی دفهم همو قومت چلی ظلم شو حقی طب دنیا آنها درون ما خرابیات هند رب العالمين إيش؟ نوف سورة نحل داشت بجد إن الله يأمر بالعدل والإحسان والجاهز ذي إيه؟ والبغي. نضع من نهي مات كد شيء والبغي. إيه؟ كل واش ذبل نهي مات كد سمع حرامك يا بغي. وشونك بغي هم قواعد ظلم الخالق كي. وبغي هم قواعد الحقان. شو رأي بغي عن ظلم الحق في الدنيا؟ جاؤوا كسرى قناعكارة أين ظلمي دس بيت من حاكحوه ظالمي في بغير لهم عذاب رب عذابك كان وعذابي عوارب على رجع رجك يا متى عذاب دد برشي چونكي افانا وني زولمال عبد فريكي و زولمال و ناف عديدا وكري و اخرى ناف عديده بلا صبر وغفر جرك و درامي و تبع ودي هر كسى جه صبر هبيل وتحملها هبي بسرويز وم اوا قالت تكرن وغفر وبشني تشكيرش ظالم يقولك ياك عافوك ليخوجب، إن ذلك لمن عزم الأمور، وتشول الهمام مصراً، وعبادات الهمام ماسئة مص... العبادات مازنوا، هك الواعمل صالح بأجرك مازن ترى أباء، وقت الظلم تتي تتيتا تصبر وتحملها بيد، وبيشدينك شتوشبك كي إن ذلك لمن عزم الأمور أفيك الواشود قال جلك المازنة شوف بيزنا وابي غنبرة أريد جلك بقدر اللالا رب العالمين أريد جلك قومي وإيمان بإله جلك تعدي وظلم الفابي غنبرونا وتيك مغخي قومي وأريد مشترك كافر بيزنا قول العزمي يعني جلك قدر إخويا اللالا رب العالمين يقول إيهك الواشود كجلك خداني بقدر كفيل الله رب العالمين أو وقت يكذلمه تابك أنت وجب كاي بس صبرها بي ذا ظن متا تا ترنو وتعديل تا تا كرن تبيكي خوفك يا باش تو تشريطي تليخوش بمي ضعفوك اي ان ذلك لم من عزم الامور افلا ما لامل تشياء افلا ما هنا واقع في جواب ال جواب القسم يعني والله لم من عزم الامور يعني ابراهيم سي دافني بجس يندب وما تخيد ربع عين بجديد أو كسر صبرها بيد وتحملها بيد سر ظلمة ظالمي وبيشتينجي بيش بيطلح خوفك ده وعفوكته لابو بريد إيه كل واجلته جل جلكت معزنا والخيرك وجلكامعزنا وفي مرورك جل مجلس حسن البصري رحمة الله بيد مجلس حسن البصري بجذیش سرخونه وی کرده ها عارقات داده خوری یعنی گلکسیت خراب بودنه گلکسیت نخوش بودنه و عارقخود تست دیبه حتی اوچوی منیا خراب و یه قصابیس چی اداره پشتی اینگی آمرودی رابو یجت چه آهفت نکرند وی هر قصاد بودن اویش منیا شر مادباس عارقات کرو عارقخود تست دیبه یجت پشتینگ وقتی چی اداره رابود ماجستشته داره اف آیت بخوان و صبر و غفر این لمن عزم الاموری که هر کس که صبر و تحمل ها بیسر، و ازیتا یک بوم داده میروید، و یکشتنی لب بورید و لخوژ میبیند، که اف ایک و عملای و عبادت گله گله کت مازن الله عزیز عالمین. ناقه حسن البصری که اف میروید وی آتی جاشتی و اغلب کس وی آتی معنویت ناقه هم. یعنی که هویا کت و آتی تطبیق کی و معنوی آفایی و حتی تو چو آخر نبرم بری می نکی، آبش تیغی چه لپ کیش؟ آبش تیغش دی به بودی یا خوش بودی. برندن نه و آیات آن دا. ابد ربع آدمی بحثیه دکری که وای ربع آدمی گویی دنیا درست تو چش کی تحقیق خو لزالمی والگری باد. بس همه قوای ونیا چند جوره دیگوی تما که کت عفو کی باشتره سه جوره دی. و ایدا ما غضب هم یخفرن عقلی وجودی. پش تیغ وقتی گویی درست تحقیق خوش والگری باد. و متهد واکرین ابد حقیق جارة قد يقول فمن عفا واصلحا فأجره على الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور سي جارة أميني أم تشي أم هون دائم بو أم عفو كي لاب ظاني تعفو عفو أقرب لتقوة أمو قوة عفو كرن چترا ني أو نيزك اختراب تقوة خيرك مؤسرا أجرك مؤسرا رجا كي صلى الله عليه وسلم إنه في مجلس دوغو ونيا بكر رازي بن اخده بيت اول الله وسلام كانوا في مجلسه يا حازر بيقول هيك قصا ابن ابي بكر وبيان برس الله وسلام بيتكني قصا قالك قصا الله عليه وسلم يعم بس على الله وعلى سماك مجلس ده شو ده؟ هنا أبو بكر رضي الله عنه رأب الدبي عن بير رأى سال الله عليه وسلم. بيار رسول الله وتأفي مرؤوي وده قصاد جبين دانامان وده تهد يعني توه كاني ونيه وسرتشو بتات بوجبن. وده تشون من داس بيكني هنداك آخذت المجدنيه بينهمو وده تشو هذا المجلس ده وشكلته يعني توعاجز بيه. نعم بير بير رأى الله عليه وسلم. وده هندي وده قصاد جودنا ده وده هو Then for example, Yubik K quickly asked what he had learnt. They must marry otros then. Then theri Quad will see and that the enemy had been right. If you have Princess of Greece, which priests didn't end... someone created them for much tienes like you. One would imagine that was because all of them... S anticipation that Abu Bakr did again... voίας was able to dampen to the 1960s as the Sabbath. It was like the memories. Until the年nement at this stage they awoke... پس اگه دیدی نه؟ می‌آیم اون دکریبات دههایی بجت الله واسم اف آیت آن آیت کوکی وجب خواند. ولما صبر و غفران، اینا دلیک لمن عزم الأموری. آنهاوکس صبر و تحمل ها بسر آزیتا، ویکسی به آزیتا مرویدات. و مشتین لیب بورید. عمل و عبادت. جل جلک مازنا لالرب عالمی. و آیت ناف سرط فصل اجدر رب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لكي أبدا سوف تهيد درجة وقت يكي او جلكل أو عفوكة باشي جلكل أو خداني تيه خداني فشكك وقالك جلكل موازنة الرحم بحشت ورازبين رب العالمين وصلى الله وسلم على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين